بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليو سير لك اللهم ما تقدم من ذنبك وما تا ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله 121. أنزل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا 112. ولله جنود السماوات والأرض 113. وكان الله عليما حكيما 114. ليدخل تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتُ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها ويكفر عنهم وَ وَكَنَ ذَلِكَ ذَ اللهَِّ فَزَ النَّمَ وَيُعَبًا المُنَافِتينَ وَُّونَافِ قاتُ وَمُشَ Erதிna onmus Erikaati 122. إنا أرسلناك شاهدا وَتَسْبَحُ كُرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ فوق ايدي دمم انكفف انما على نفسي كَ إِنَّمَا 117. ومن نكث فإنما ينكث على نفسه 118. ومن أوفى بما عاد علي الله فسيؤتي أجرا 117. يقولون بأرسنتهم ما ليس في قلوبهم 118. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد أَمْ بِرَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بَلْ مَنَئْتُمْ أَمْ لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِ ذِمٍّ أَمْ فَتَدًا وَأُذِينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَأُذِينَ ذَلِكَ لِتَذِيقُوا بِكُمْ مَضًا ضَنَنتُمْ У <laughs> <laughs> وان كان نام الله وغف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 119. ليس عن الأما حرج ولا عن الأعرج حرج ولا عن المريض حرج ومن يطع 118. ومن يتولي وعذذه عذابا أليما 119. لقد رضي الله عن المؤمنين سَنُرِيدُ أَن تَعْمَلَ مَا فِي قُلُوبِ بِغَمْ إِن يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْتَ خَيْرُ سَكِينَةٌ تَعَالَى بِهِ وَأَثَابَهُمْ فَاسْحَقُوا قَرِيبًا وَمَنْ ظَنَّ مَنْ كَانَ فِي 129. وعذكم الله مغالم كثيرة 119. فأيدي الناس عنكم ولتكون آمن وَأُخْرَى لَن تَقْدِرُوا وَلَن يَحْقَذَ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَهُ قَاعَتُ لَمْ كُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا سنة الله التي قد ظلف من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفأيديهم 111. وأيديكم عنهم ببطن مككة من بعد أن أغفركم عليهم 112. وكان الله بما تعملون بصيرا 119. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والذي معكوفا أن يغلو محلة ولولا رجال It's a lie. 111. ليدخل الله في رحمته من يشاء 112. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 124. على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية, حمية الجاهلية فأنزل الله سكينة وعلى 117. وعلى المؤمنين 118. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 119. وألهمهم كلمة التقوى وأَز مم كلد دف كان أحف Ko من جيدا الحرام لا تفضلوا المسجد الحرام ва